ويقافون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر وذلك اليوم ولقاهم نظره وَسُرورَ وَجَزهُ بِمَا صَدَر جََّدَ وَحَرير مُتكينَ فيِيهَا على الأراء إِكِ لا يَرونَ فيِيه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 اورا من فضه وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكوم وكان سعيكوم مشكورا ان هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكوم مشكورا انا نحن نزلنا 124- فاصبر لحكم ربك ولا تقع منهم آثما أو آثِمًا 125- واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا 126- ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا 127- إن هؤلاء يحبون العاجلة وَيَدْرُونَ وراءهم يوما ثقيلا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّقَى إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ